كالهو العزيز الرحيم قتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه بونود قالون عبود تدعو <تصفيق> قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون هم عدون لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا No.